كما أنشأكم من ذو الزيّة قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين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 لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ